وَقَدْ خَلَقْتُمْ أَقْوَاراً أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً وَاللَّهُ أَمْبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا لَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا تَسْلُكُونَ مِنْهَا سُبُلًا انتجاجا. ومنوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا فَقَالُوا لَا تَزَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَزَرُنَّ وَدَّمَ وَلَا سُبَاعَ وَلَا يَوْسَ وَيَعُوقَ وَنَسَرَ فَقَدْ أَوَّلُ كَثِيرًا وَلَا تَزِجِ الظَّالِمِينَ إلَّا ظَلَالًا مِنَ الْقَبْطِ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 يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنا ولا تزد الظالمين إلا تبار